بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء فطرت. أبعومش وحده عثمان شغب. <تصفيق> فطران يعني انشقاق. وفطرت يعني عثمان شغب. وإذا الكواكب انتثرت وختي استيري شمو هاتنا بلا غكرن. ونما وشون وكفتن.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 اذا البحار فجيرة، ماكث بحر شمو فجيرة يعني شلون باقي؟ باقي. شوف هذا أو يعني بس يعني يعني. شنو باقي؟ باقي. يعني في يعني أو ما بينه بحره. او اجتهادنا ما بين مواد او او اخ او عاد حشكاتي نامين هم وحده بنشه ي بن هيك بحر واذا البحار فجرت يعني حواجزنا من همو كان او الدنيا هنا كان بحر هنا هموده طلع هموده بنه هيك بحر او اجتهاد ما بين مواد نامين جاء كيسير بي وياشرين من همده شريان همو يتكلب القبور بعثرت وقت القبر اي شلواتا؟ ها؟ قابرة ها؟ ها دي. يعني هاد نافهل دانا با او خواب بلند بو هاد نداري مري هاد ناف ها همون نشانة چنا؟ نشانة رجا خيامت نشانة رجا خيامت با جو اخد بلاوفا ها بعثره يعني انتثاره ها بلاوفا بورو بوع تلاقي يعني آخو سر بعد شيء ولا وبيد وبيد نافدش زي ندل ملوف وأحترف استعموهات نريدونا في نشونها عثمان شغبه واستير خرتشون ونمون وبحر هموه بني أي بحر واوشت المبينة بحر راده نما أو حاجز ما نع نمن المبينة دو بحر راده وبيد ناف قبراده همو راب ونبع هنجلزان أبى تيار هنا في هنگام زمن رجع قيامته. ما بس نشانة دون نشانة علوينة ودش إيش نه؟ عثمان شاقب تو نمينا وشن؟ البحر همو باقي نقول إيك بحر. هو مري صعب نبى ناف قبرته هاد نفس ما قدمت واخرت يعني علمت نفسهم يعني علمت كل نفسين هم امرواكن دي ايش ظانيت ها ده زاني ده بيني ده بخينيد ان اقرا كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبه يعني اعملوا خد بيني ده بخينيد همجت او شولتكرين هما بيني ما قدمت واخرت ما قدمت يعني او عملوا بكري عمل صالح هي افروا بقى بيتشي لكني وقالت لك خسي اردت ان خسي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت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 وعبادات غير عالميني كريم وقت تبينتك أهل التوحيد لكان خير و وفضل و فضل و هاي يقولون والله ربنا ما كنا مشركين يقولون والله رب يا رب ما شرك لك ليا ما شرك لك ليا همش منا. بنا بالكي في أخفنا الدروب خوشي لبين أول وليقرة الآن يقول بالكي وان يا رب عالمين المشخوش بيتو في جزائي وفي جتيج فسنك رب العالمين قال اليوم نختمو على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لابدواله هنا كذلك كان؟ هنا قرتن دست وبيو ونيا جلد واو جيون واو ده علمت نفس ما قدمت وآخرت يعني نفسك دي ظانيت كي كريا لو عمل صالحة بي مروي بيش تأخي وني او عمل مروي تأخير كابكيري بو عذاب جهنم أرى إيه تفسيرك نفس ما قدمت وأخرت. يعني همُك سفيني نزانيت وذباخنيت أو عملكيري أرى فيش كده عمل من صداقة جارية هكذي شكر من يأكل صداقات جارية مرفي خير واحد مني ميني؟ كل شيء كذي مستشفى كل شيء كذي ريك كل شيء كذي هارش طبع أو علم ينتفع به علم دين دي او علم نشخال كذي ده دينه نشخال كذي ده عندي أو اشتوي مايا الدنيا ده خير دجنا كه دجنا بمرفي بين تبع وجه كاماتها ما هي أو عمله أو سببيه نيدوها أو ولد صالح يدعو له يان بشيكه هكذا بيت صالح ما بيت بنت ما قدمت يعني ويدنيه ده شايكلي أو وما أخرت او وما او السيئات الجارية يتعلمون على ما فيه قمار كري على ما فيه زينه كريه على ما فيه خراب كريه أول كسا جي قمار وي جايبه كريه جاي زينه كريه وهو جي هاري ماري هار بشتي مرناوي شاك الجارية هار قناحبو بمروفايشا هار قناحبو فيك سيئتشن او يا عبشو شو دمت وبنى كريه وسان هندم ليه هاش ايك تفسير علمت نفس ما قدمت واخرت يعني همو کسی کنگی ده بینید و ده وقتیید و با چه عبادت و خوک و چه بشورد باش کرید و پیش کدا غرای کرید و چه شوید دنیایی ده بشوهله که باشی بو بین یا نیچ سیعاد بین خرابی بو بین همو چیز دیار کرد یا ایوها الانسانو نبالعالمین احلت بشته گل مرووی تاوید گل همون مرووید که الإنسان عن جنس الإنسانة. نبي عسى مرובה قبتنيا. هموم مرובה. ما غرّك بربك الكريمي؟ يعني اي شيء غرّك بربك الكريمي؟ يعني أتجلّت كرياء بمخروك لي بسراب لي. شو نكية؟ غرّ يعني كيا؟ آه خدعة. غرّك يعني خدعك. غرّه يعني خدعه. خداعش معنوش كيا؟ حيلا هناك مياتو... تشتكي بجين يا ايكي وانيا ريكا كيركا أو هسبنك رب العالمي شربي جتتا كيف تشتكي بي تماغرور بي ترى ترى عبادة رب, رب دي دي وسنة وعمل صالح مع العلم بجيت بربك أو جيتا وي كريم تملكي دي خدان كات يا رزق يدا تهم مشتاك باشي دا تاع الكريم يعني شاش بس معناها سخيه هناك حريم القدس الثاني بالاصابع عارف يعني كريم يعني شاش معناها قد ايش هذا عليك يا سخوات من منات الملك سيدو بورشينغ انغوليتة دي بارا ايش دير نظر ما يخون دي يا نابو بان هذا عندي خراب بقدرش رجل كريم الا المثل يعني بقدرة إيش رب العالمين نوبيء إكل نوبي رب العالمين الكريمة يعني بقدرة وياهدو يش يعني إيش يعني معنا رب العالمين نعمته الدلع بيأخذ ك يعني آف هو نعمته رب العالمين جالتات كريم يه بزوري شو بدات رب بستينجش كاي رب العالمين شلي كاي بير كاي وعباداته منو كاي ودي سريتي يه ودي بلعك السنة جردة نبس عباداته منو كاي و تُو دي رب العالمين بيركي بل كو دي دجمناتيو كي, كي دجمنات يو رب العالمين كي ديني ويكي بسرمانو كي أو وليت ويكي رب العالمين كي قلتا كي دي يعني هاذ بربك كرمه فتو رب العالمين قلتا كي بواشد قلتا وحلمه وزيبو تا كي فرينوكات عقوبابو مضرينوكات أذي قلتا كي فتو عبادة رب العالمي ناكي و بيركي ناو بيتو والمروي بيتا طبيعة باشرية شففها؟ طبيعة وإنسانيات وقت ها؟ يعني؟, يعني ها این یه باشیگام رویب کدومانیه؟ بیشتر جا از باشیو فلانکسی بیرون آمدم، جا از چاکیو فلانکسی بیرون آمدم. این مرد شرم نکرد. یک باشیگام رویب کد مرد چنین کرد، مرد سپاسیوی نکرد، مرد خرابی کرد. اغلب بشری هیچیه من نکت هایی می‌شنید سفر نه با. این یعنی باشتن آن صانع، چقاید و چقان لودی. باشیگام نبوده اینطور. اغلب آب کوچکشی هونیه، بس چرب العالمی بس کوچکشی ولكن يجب ان يكون هذا المنير يقولون ان يكون هذا المنير يقولون هذا المنير بشري هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا ممنوني يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا المنير يقولون هذا and be healthy to your intent? You get a good word for me when you pass your FOX What did you do not follow a question? Because of you leave everything upside down You should say, a bias shall be a bias One thing is what? You have to show a quote what? You have to say右下 I يا يرده وني أبى عتابا الجلالي الكبير كات مروف كات يا أي واحد ما غرك بربك الكريم يعني شو أنت كي رب كي رب عالمي كبير كي نا مروف كبير يا رب العالمين مروف I think the tension comes eventually. I agree with you. That's right, youhehe, with it, yes? But it takes a certain جا and no longerlling happens to people. For too much of you, compared to Hungary. People watch various Märty Option wrote, the Act they have huge obsession. But while the world knows that he is likely to understand what is of course about every رحم و باشید جالمهایی. ای بیامروزونیا دی طبیعت خوی انسانیت چنقدر، بیرون کرد رب العالمینی. تی بیا، شکریانوی بکات. تی آوسته بیش تما مروز بکات آوسته خرابش کردی که. اما رب العالمی بیش دیاره، بشری چه و علم رو بیکات که مروز رب العالمی بیکات کرامه او. عی باشیانویا، باشیان رب العالمینی. اشتباه روشنی عمل تی بومروزی دن خواره. و رب العالمی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 يا هو هذا بشخو، الذي خلقك رحمة رب العالمين من ربي الجميل، بيشتئوا خديش ما فاهم، يعني كامل درس and then that their children and garments are young, leshaloese, their همو should be made with the dog. It's a thunders that he is نیا Yes, so how do they know they are now ever pregnant? مکه say that you're almost like four or five or four. 5 kings and one other or 5 kings are forever revealed. So what do you000方 is to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 فرآتكو ديوات إش فاعدالكا فاعدالكا هر معنى أوا بس معنى بس معنى بشي أتده هاي؟ مبالغة أتده هاي يعني قلق يا راس و جوان و ركبك في أي صورة ما شاء أركبك بشتينجي هر إيكي في أي صورة يعني هر شكلكي يا رب العالمين يا يا صوره يا هي رشا يا اسماء العالمين مشكله ما شاء يعني وكرب العالمين شو تاج رب العالمين يا واهيك الواتش تاج جريداب دسرات ومساله دانيه امور آنیا وقت مربوزگید رو خودا بد ملکت اگر بید بیشتر مدت چطور بید، چطور بی سو، بی راج، بی اسپی، بی چوته، بی چین بینید، راج بینید، قهوه بینید چیست؟ اونه بود. اما علیم دی، بومات چه کی دنیت؟ آ رنگه کی، شکل کی، شیوه کی دنیت؟ جای رای مردشکل مامه خود داده و جای شکل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 في أحسن إجيا، أحسن تقويم. هذا إيه كالفونا في أحسن تقويم. ورب العالمين بشر وهي ونيا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرونا. يعني بشر مدريج يا خو كرتي يا خو ويا قلبيا خو ضعيف يا خو يا برزيك يا نعم يا شكري يا رب العالمين كثر في نعمتي في اي صوره ما شاء ركبك اما رب العالمين انك نعمه تخو بمهاجمه نعم نعمه مواظنا كمهاجمه ثنيه ودي تي في اف نعمه افش توي مواظن يا شي جرا وتنك تو كبيرك يا رب العالمين بيك بها مجموعه اعضائه that was a pattern that had made the words. در How who referred to him was written as the apostle, He asked what movie he had titled verwirsched. What had you got and who had it all against him as they had tried to look at what he did. He says, he shows his mouth and how would they ما صناتي رب العالمين دلمني الويد أزود الويد، عندي مر منوفاش تنازنة بتر، ده مروف عبادات رب العالمين كات، ده بروف بترنيزقونيزق يا كداي كات، مولدي بتر ده دي دير يا دي. دي عبادات رب العالمين، بي بي بي بيت رب العالمين، نيا وما بكم من نعمة فمن الله، هر نعمة كابمروفي بيت، هر باشة بيت تغير الخضيراتي ودام رف شكرنيا عالمين العالمين بكات بي يعني هو نأمة أو هنغي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أو كوي كان بيشة بدعبادتي دهندكات أو يبيشة نبي تربراميش دي ناوي يعني مكيني بيشة بونامناك بيشة مكيني <تصفيق> بيشة بيشة يعني ناشد بكات هنديو يبيشة بي دي كات أو يبيشة بنوجده نبي تربرامي لناوي أو بالعقص أفا رجاء قيامته دیگه خیره که مازنگ دوونه که صاحب صبر هایی سر و نخوشی آوره بر عالمیده. اما بیشتر وقت در روزه کیمت آمر وید لش ساخ و ایش نبین و آواشتن. وقتی بینن کار بر عالمید دچار خیره و اجع دوید و آبید نخوشی ها و جتماع واقب و جالب مصیبت و عاجزی و ایش بوده تین. دیگه I have an open living room one of Sivabana architectural churches. It is a very personal and highly popular lifestyle. I like long times. But I want everyone to look forward to the tide. I can survey things on the other side. I wish I can move away ها نسوال ديوياك ازين مسير دو بيكين يكر رو ها بالك سايت ديوياك يعني صابر وهم دبيش وحركه شل واخر لاعبونا الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على خير خلق الله محمد وعلى اصحابه Sch marriages